غير المغضوب عليهم ولا الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا الكتاب لا ريب فيه دل للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم يوفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وفي الآخرة يوقنون هلا لا إكَامَر مفلحون أعود بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخدوه سنة ولا نوم لا تأخدوه سنة ولا نوم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 كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا, وقالوا سمعنا وأطعنا أخرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها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 ربنا لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قَوْمَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنَادٍ وَحِصْيَانٍ حَسَدًا مِنْ عِنَادٍ وَحِصْيَانٍ حَسَدًا مِنْ عند حسدا مِنْ عند حسدا من عياد ابو من عياد ابو من عياد ابو من عياد ابو من عياد ابو من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 حسد من عيد أو فسيم حسد من عيد أو حسد من عيد أو فسيم حسد حسد من عيد أو فسيم من بعد ما تبين لهم الحق فاصْفَحُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أم يَحْسُدُونَ النَّاسَ أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ أم يَحْسُدُونَ, الناس؟ أم يحسدون الناس؟ أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ هم يحسدون الناس هم يحسدون الناس هم يحسدون الناس هم يحسدون الناس يحسدون الناس أم يَحْسُدُونَ الن أم يَحْسُدُونَ الن أم يخْسدون الن أم يخسدون الن أم يخْسدون الن أم يخْسدون الن ت غلَ معَت الله ي خه فَقَدْ أَتَيْنَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَأَتَيْنَا هُمْ مُلْكًا عظيما Ba yaقول na ba tercezonana pasa ya pou na ba tercedoana pasa فس يقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا فس يقولون نبل تحسدوننا فس يقولون نبل تحسدوننا فس يقولون نبل تحسدوننا وَمِنْ شَرِّ وَمِنْ شَرِّ وَمِنْ شَرِّ حاسد نذاحسد هو من شر حاسد نذاحسد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 حسد هو من شر حسد هو من شر حاسد اذا حسد هو من شر حاسد من شر حسد نذاح سد ومن شر حسد نذاح سد فأخرجناهم من جنات وعيون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعنب وفجرنا فيها من العيون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 تركوا من جنات وعيون وفكرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فيهما عينان تجريان فيهما عينان للضاختان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاختان تجريان فيهما عينان الضاختان فيهما عينان تجريان فيهما عينان ضاختان فيهما عينان فيما عينان نظاختان فيهما عينان تجريان فيهما عينان نظاختان فيهما عينان تجريان فيهما عينان نظاختان فيهما عينان تجريان jetty الثاني الذي استوقذ نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوري وتركهم في ظلمات لا يبصرون يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار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 <تصفيق> لا تدركه الأبصار، <تصفيق> لا تدركه الأبصار، <تصفيق> لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار.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 وأن نار جهنم من الجن والإنس ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولقد درأنا نار جهنم من الجن والإنس ولقد درنا نار جهنم من الجن والإنس ولقد درنا نار جهنم من الجن والإنس ولقد درنا لجحنم كثيرا من الجن والانس ولقد درنا لجحنم كثيرا من الجن والانس ولقد درنا لجحنم كثيرا من الجن والانس ولقد درنا لجحنم كثيرا من من ولقد من الج والئيس ولقد درأنا لجه م من الجن والئيس ولقد درأنا لج م من الج والئيس ولقد درأنا لجه ما من الج والئيس ولقد درأنا لج م من ولقد لَجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لَجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام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 ما كي دون فلا تضرون إلى الهدى لا يسمعون وترهم يوم ضرون إليك وهم لا يبصرون وترهم يوم ضرون إليك لا يبصرون وترهم يوم ضرون لا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 يuna إ يkäom لا يbosi وترا ي برuna إلى يkäomla يbo وترا ي برuna إلى لا يbo وترا ي برuna إلى لا يbo وترا ي برuna إ لا يbo وترا يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا لَا يُبْصِرُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ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 ولا تقف ما ليس لكذيع إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وفي أنفسكم أفلا تبصرون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 يا طالب الي كنب تارو يا طالب الي كنب تارو يا طالب الي كنب تارو يا طالب الي كنب يا يا يا قلب إليك البطر با يا قلب إليك أنا با يا قلب إليك أنا با يا قلب إليك أنا يا قلب إليك يا قلب إليك يا قلب إليك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 تَنْظُرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا النَّاظِرِينَ تسر النَّاظِرِينَ تسر النَّاظِرِينَ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 فَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ هَذَا خَلْقُ, الله هذا خلق, الله هذا خلق الله What? Um, الظالمون في ضلال فللظالمون في <تصفيق> ظلال مبين فللظالمون في ظلال في ظلال مبين فللظالمون في ظلال مبين فللظالمون في ظلال مبين فللظالمون في في ظلال مبين فللظالمون مبين الظالمون في <تصفيق> ظلال مبين، في ظلال مبين، فالظالمون في في ظلال مبين، في ظلال مبين، في ظلال مبين، فالظالمون في في ضلال مبين فللظالمون في ضلال مبين في ضلال مبين فللظالمون في ضلال مبين فللظالمون في ضلال مبين فتبارك الله فتبارك الله تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنْ لَدَيْنَا فَضْلٌ بِرَادِّي الرِّزْقِ عَلَى مَنْ مَلَكَتْ أَيْمَانُهُ فهم في سواء اف بنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم ذن ين وحفد من الصيد اف يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهم وأعتدت لهن متكآ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرناه اكثرنه وقد طان ايديهم وقلنا حاش, حاش لله ما هذا بشرا حاش لله ما هذا بشرا ان ذا الا ملك كريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتم الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا حتى يقولا إنما نحن فتن فلا تَكْفُرْ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 والزوج ما يفرقون به بين المرأ والزوج ما يفرقون به بين المرء والزوج ما يفرقون به بين المرء والزوج ما يفرقون به بين المرء والزوج ما يفرقون والزوج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 بحقون بي به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا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 وأوحينا إلى موسى أن لق عصاك فإذا يلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوه نالك فغلبوه نالك وقلبوا خالدين فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك ما طلب فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا ما فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك وانقلب الصاغين فاذا هي ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك وانقلب الصاغين فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَفْكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ فَوَلَبُوا هُنَالِكَ وَقَلَبُوا الطَّاوِلَةَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَفْكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك وانقلب الصاغين فاذا هي ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك وانقلب الصاغين فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَقَلْبُ الصَّادِقِينَ فإذا يتنقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوه ذلك فغلبوه ذلك وقلبو الصاغدين فإذا يتنقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلب هنا لك فغلب هنالك ما قلب الصاغين هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلب هنا فغلب هنالك ما فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوه ذلك فغلبوه ذلك وقلبو الصاغدين فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا فإذا يتلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوه ذلك فغلبوه ذلك وقلبو الصاغدين فإذاه تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلب هنالك فغلب هنالك من قلب فإذا يتنقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوه ذلك فغلبوه ذلك وقلب صاغدين فإذ هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك من طلب ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون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 اسحر هذا ولا يفلح الساحرون اسحر هذا ولا يفلح الساحرون اسحر هذا ولا يفلح الساحرون اسحر هذا ولا يفلح الساحرون أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. هذا ولا يفلح الساحرون. هذا ولا يفلح الساحرون.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 لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون بل نحن قوم مسحورون بل نحن قوم مسحورون بل نحن مسحورون بل نحن مسحورون بل نحن مسحورون بل نحن مسحورون بل نحن مسحورون بل نحن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 قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما وَإِمَّا أَن أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُونَ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيَّ مِن السِّحْرِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِي خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أنت الأعلى وألق فِي يَمِينِكَ يمينك صَنَعُهُمْ إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلق ما صنعوا إنما صنعوا كيد الس Quan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 يأتات والقيما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى والقيما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر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 وأتار وأنق ما في يمينك تلقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر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 لا هيّة قلوبهم، لا هيّة قلوبهم، وأسر النج والذين ظلمون. هل هذا إلا بشر مثلكم أتأتون السحر وأنتم تبصرون أتأتون السحر وأنتم تبصرون أتأتون السحر وأنتم تبصرون أتأتون السحر وأنتم تبصرون أتأتون السحر وأنتم تبصرون تَبْصِرُونَ <تصفيق> أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ تبصرون تُبْصِرُونَ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ أن تستحروا وأنتم تبصرون، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَفَتَأْتُونَ الْأَسْتِحْرَاءَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَفَتَأْتُونَ الْأَسْتِحْرَاءَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَفَتَأْتُونَ الْأَسْتِحْرَاءَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَفَتَأْتُونَ الْأَسْتِحْرَاءَ وَأَنْتُمْ مصرون افاتئون السحر وان انتم تبصرون اتاتون السحر وانتم تبصرون اتاتون السحر وانتم تبصرون اتاتون قال لهم موسى القوا ما انتم تلقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بحزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عطاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدهم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أذت هذا أم أة لا تبصرون أذت هذا أم أت لا تُبصِون أذت هذا أم أت لا تُبصون أذت هذا لا أذت هذا أم أتم لا تبصرون أذت هذا أم أتم لا أذات هذا أم أج لا تبصرون أذت هذا أم أجم لا تُبصون أذات هذا أم أجم لا تُبصون أذات هذا لا أذتخ هذا أم أج لا تبصرون أذسخ هذا أم لا تُبصِون أذتخ هذا أم لا تُبصِون أذت هذا أم أتُم لا تبصرون أذت هذا أم لا تُصِون أذت هذا أم لا أذت هذا غم أتُم لا تمصِون أذتخ هذا غم أتُم لا تُصون أذت هذا أم أتُم لا تبصرون أذت هذا أمْ لا يَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَاشَرَا الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِعَاصِ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 يا معشر الجن قد استكثرتم من الياس يا معشر الجن قد استكثرتم من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 قد استكثرتم من الياس يا ماشر الجن قد استكثرتم من الياس وقال اوني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 إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِذِينَةٍ الْكَوَاكِبَ وحظا من كل شيطان ماردا وحظا كل شيطان ماردا وحظا كل شيطان ماردا وحظا كل شيطان ماردا وحظا كل شيطان ماردا وحظا كل شيطان كل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 وحظا من كل شيطان ماردا شيطان ماردا شيطان ماردا شيطان ماردا شيطان ماردا شيطان 111. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقدفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب 112. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم ما شواظ من النار يرسل عليكم ما شواظ من النار يرسل عليكم ما شواظ من النار يرسل عليكم ما شواظ من النار يرسل من يرسل عليكم شواظ من نار يرسل عليكم من نار يرسل عليكم من نار يرسل عليكم من نار يرسل عليكم من نار يرسل عليكم من نار عليكم شواظ من النار يرسل عليكم ما شواظ من النار يرسل عليكم شواظ من النار يرسل عليكم شواظ من النار يرسل عليكم شواظ من النار يرسل عليكم شواظ من نار يرسل عليكم شواظ من نار يرسل عليكم شواظ من نار من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظ من نار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 أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن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 فضا فالله خير حافظا فالله خير حافظ فالله خير حافظ فالله خير حافظ فالله خير حافظ فالله خير حافظ فالله الله خير حافظا وحفظناها من كل شيطان رادين وحفظناها من كل شيطان رادين وحفظناها من كل شيطان رادين وحفظناها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 من كل شيطان رجيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وحِظاً من كل شيطان مارد إن كل نفس لما عليها حافظ يا جاءتكم موعظات من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ من مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ يزيد فَأَمَّا إلا فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ إِلَّا ونقص من الأموان والأوفس والثمرات، وبشر الصابرين، وبشر الصابرين، وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. Bada şerif kabirin Bada şerif kabiri Bada şerif kabirin Bada şerif kabirin Bada şerif kabirin Bada şerif kabiri Bada şerif وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا خابت المصيبة قالوا إن الله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 ولا تحزن عليهم ولا تكُفِ ضيقٍ من ما ولا تكُفِ ضيقٍ من ما ولا تكُفِ ضيقٍ من ما ولا تكُفِ ضيقٍ من ما ولا تكُفِ ضيقٍ من يمكرون ولا تكفي ضيق مما يمكرون ولا تكف ضيق مما يمكرون ولا تكف ضيق مما يمكرون ولا ضيق مما ولا ضيق مما ولا ضيق ما يمكرون ولا تكث في ضيق من يمكرون ولا تكث ضيق يمكرون ولا ضيق يمكرون ولا ضيق ما يمكرون ولا تكث في ضيق من يمكرون ولا تكث ضيق من يمكرون ولا تكث ضيق من يمكرون ولا ضيق يمكرون ولا ضيق يمكرون الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا قد جمعونكم فاحشموا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون فلا